بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى وما خلق الذكر والأنفا إِنَّ سعيكم لشتا فَأَمَّا من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واسترنا وَكَلَفَ بِالحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِل وَإِنَّ لِلَّذِينَ الْأَخِرَةَ ثَوَابًا الَّذِي كَنَفَعَ التَّرَى <وتولى> وَسَنُجِنُّهُ <وثيجنب هل> الْآنَ <أتقى> الَّذِي One minute.